اتقوا الله عباد اتق الله, الله, الله, الله وحافظوا على الصلوات وانتهوا عن الظواهر المنكرات ان ليس لكم الا الله وجهيمه والمشهاد اكبر واضح وراجيا موسيا موسيا والنار تنطق واسع واسع المشهد وهو عظيم والمشهد وهو عظيم ويجوز وينجو من سقري سهر ظلال للنظري ويجوز وينجو من سقري سهر لتلوح ظلال للنظري عبد يترجى وكريم والمشهد أكبر وعظيم والمشهد أكبر وعظيم الله الكرم لمزيد شوق يحدوه لخلودي مقواه جنان ونعيم والمشهد أكبر وعظيم الكرم مزيد شوق يحدوه لخلودي ورب جنان ونعيم والمشهد أكبر وعظيم الله الكرامول مزيد شوق يحدوه لخلودي ورب ونعيم والمشهد أكبر وعظيم الله زيدي شوق يحدوه لخلودي، والجنان ونعيم، والمشهد وأثبا.